العمر يا اخوي مرة والفرح ما هو قياسي كم مره اتحره واشوف عمري قاسي واشوف عمري قاسي واشوف عمري, عمري قاسي من وقع عجل مره واشوف هذه ال Lämmen ma hazzet basit Lämmen ma hazzet basit Lämmen ma hazzet basit لكن أنا بتجر مثل الجبال الرواسي شامخ ولاه أنت مرة صبح بخير وماسي صبح بخير وماسي صبح بخيرن وماسي بخير ومن وقابض عجمر وشوف هذه المآسي يا قوم قوم صبرة الهم ما بمهزباسي